والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وعلى مضى معنا كتاب القنداني في المقافل المقدمة وذكر المقدمة وأنها تشتمل على كم من الفصول كم فصول مقدمة خمس فصول كان الفصل الأول في تعريف الحرف فما هو أحسن تعريف للحرف ما هو أحسن تعريف الحرف أحسن تعريف عندك قصرت طريق تعريفا كاملا عندك أنت فاهم لكن التعبير ما استطعت تعبر لي عن المعنى المطلوب كلمة دلت على معنى في غيرها فقط كلمه دلت على معنى في غيرها ما معنى في غيرها في جمله مفيده سواء جمله فعليه او جمله اسميه كلمه دلت على معنى في غيرها فقط ما معنى في غيرها ما معنى في غيرها ان المعنى مع المعنى المتعلق بالواقع للحرف لا يكون الا مع جمله طيب لماذا قلنا فقط لاخراج بعض الأسماء الذي تشبه الحروف شبها معنويا مثل أسماء شرط أسماء الاستفهام هذه تشبه الحروف بمعنى أن لها معنى في نسها ولها معنى في غيرها فهذه ما هو المعنى أي, أي شيء أي كلمة لها معنى في نسه ولها معنى في غيره ما هي اسم الذي له معنى في نسه ومعنى في غيره هذا اسم شبيه بالحرف اسم مبني شبيه بالحرف شبها معنويا هذه قاعدة لكن اسم اسم يعني وما كان وما دل على معنى في غيره فقط إذا دلت الكلمة على معنى في غيرها فقط بدون دلال على معنى في نسها هذه هي الحرف وكل كلمة دلت على معنى في نفسها وعلى معنى في غيرها فهي اسم مبني يشبه الحروف شبها معنويا فهي اسم مبني قاعده اسم مبني يشبه الحروف شبها معنويا كاسماء الشرط وأسماء الاستفهام اعيد القاعده مره اخرى كل اسم كل اسم له معنى في نفسه ومعنى في غيره فهو اسم مبني يشبه الحروف شبها معنويا يشبه الحروف شبها معنويا مثاله أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. قال الفصل الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني تعريف الفصل لغة واصطلاحا من يعرف لأن الفصل لغة واصطلاحا عندك عبد الفتاح الحاجز بين الشيء والصلاح، اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا من يعرف المسائل جمع مسألة المسألة, المسألة لغة مصطلاحا تعرفها يا أبا بكر المسألة لغة لغة اسم فعل من السؤال وهو الطلب والصلاح اسم لما يبرهن عليه من العلم اسم لما يبرهن عليه من العلم يا اخو بعض الفوائد عندما يستحضرها الاخ ويأتي له سؤال فيها تطير لكن المعلومات التي تطير يأتي بها اللطيف الخبير إنما تحتاج استمرار وتحتاج مراجعه لا بد لا بد يأتي بها اللطيفة الخبيب وإن, وإن كانت في البداية ماذا تفعل من الذهن؟ تطير جدا تأتي تسال الأخ الأخ يفقن الفائدة يسأل يعني ينساها تماما هذا يحصل في البداية لكن لما أن تراجع المسألة المرة والمرتين والثلاثة تصبح متقنة تصبح يعني يعني أمر, أمر اعتيادي جدا. قال الفصل الثاني في تسمية الحرف. الفصل الثاني في تسمية الحرف. طيب الخلاصة في تسمية الحرف الحرف لغة الطرف. الحرف لغة ما هو الطرف. الطرف والحرف عبارة عن طرف في الكلام لكن هل هو يعني طرف حقيقة يعني إما في أول الجملة أو في آخر الجملة أو أن الحرف طرف في الكلام يعني طرف معنوي في الكلام هذا هو السؤال الحرف عبارة عن طرف في الكلام طرفا معنويا لا ينظر إلى لفظه كونه في بداية الكلام مثل رب رب رجل صالح لقيته أو أنه في الوسط مررت بزيد مررت بزيد لا ينظر إلى هذا اصلا ينظر إلى أن الحرف إلى أن الحرف معناه معنى الحرف معنى الحرف عبارة عن معنى يعني المعنى الذي يدل عليه الحرف هو طرف في الكلام المعنى الذي يدل عليه الحرف فنحن ننظر إلى معنى الحرف أنه طرف في الكلام ولا ننظر إلى لفظ الحرف فلفظ الحرف قد يكون في متصدر مثل ربّة حتى قال فيها الحريري ورب تأتي أبداً مصدّره ولا يليها الاسم إلا نكرا. يعني رب رجل رب رجل كريم لقيته و يأتي ياتي الحرف،, الحرف في ماذا يعني في وسط الكلام الكلام مثل ما ردت لكن المراد أن الحرف طرف في الكلام أي ان معنى الحرف طرف في الكلام العربي معنى الحرف هذه القاعده معنى الحرف طرف من معنى من معاني الكلام العربي أو بمعنى آخر بلفظ أخرى معنى الحرف معنى الحرف طرف في الكلام العربي معنى الحرف طرف في الكلام العربي هذا المعنى ولا ينظر فيه إلى لفظ ماذا إلى لفظ الحرف هل هو في أول الكلام أو في وسط الكلام طيب هذه حقيقة الحقيقة الثانية الحرف يدل على معنى واحد في حالة واحدة. الحرف في في حالة يدل على معنى. فدلالة الحرف ما هي دلالة الحرف؟ إفرادية. دلالة الحرف إفرادية. لو قال إنسان كيف تقول دلالة الحرف إفرادية؟ وأحياناً. كلمة الحرف من من حرف جر من ما هي حرف جر يأتي لها اثنى عشر معنا في لغة العرب كيف تقول الحرف الحرف له مع له الحرف إنما له معنى واحد نقول الحرف في الحالة المعينة في الحالة الواحدة له معنى واحد يعني بمعنى أن الحرف داخل الجملة كم يحتمل معنى واحد فهذا قول الله على مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم من من هنا معناها سبب معناها سبب هل تحتمل معنى آخر الجواب لا مضمنة من هنا مضمنة للسببية مضمنة للسببية تضمين في معاني الحروف على الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو أبلغ وهو ابلغ وكيف يقولون بتناول الحروف تناول الحروف طيب فهنا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا ناره مما هذه من هنا من هذه حرف جر ولونها مدغن فيما ماذا تفيد في هذه الايه السببيه هل تفيد المعاني الاثني عشر في نفس الايه الجواب لا اذن الحرف في حاله واحده يدل على معنى واحد الحرف في حاله واحده يدل على معنى واحد لو انسان يريد ان يسالنا مثلا يقول مثلا من لها 12 عشر معنى 12 عشر معنى نقول لها 12 عشر معنى في حالات متعدده لها 12 عشر معنى في 12 عشر حاله فهي في الحاله الواحده لا تحتمل الا معنى واحد اذا فهمت هذه الحقائق نقرا الفصل ويكون سهلا علينا قال الفصل الثاني في تسميته حرفا اختلف النحويون في عله تسميته حرفا قال في العله هنا معنى السبب العله عند النحاه معنى السبب قال فقيل سمي بذلك لانه طرف في الكلام أهضله والحرف اللوثي وطرفه منه قولهم حرف الجبل أي طرفه وهو اعلاه المحدد فيقال فان الحرف قد يقع حشوا ما معنى يقع حشوا وسط الكلام لكن هذه عباره منطقيه عباره منطقيه يقول لك يقع حشوا ما معنى حشوا وسط الكلام عندهم حشوا وطرفا الطرف أول الكلام أو آخر الكلام والحشو ما هو الحشو عندهم الوسط وسط قال فإن الحرف قد يقع قد يقع حشوا نحو مرتب زيد الآن أين الباء في مرتب زيد وسط وسط الكلام حشوا وسط الكلام قال فليست الباء في هذا بطرف فالجواب أن الحرف طرف في المعنى لأنه لا يكون عمدة وإن كان متوسطا أي وإن كان لفظه متوسطا أو متقدما أو متأخرا أو متأخرا لا يهم لا يهم الحرف طرف في المعنى طرف في المعنى وأما لفظه فلا ينظر إليه سواء كان متصدرا أو متطرفا أو متوسطا قال وقيل وقيل هذا تعليل الثاني وقيل لأنه يأتي على وجه واحد قيل الحرف يأتي على وجه واحد أي على معنى واحد قال في اللغة وقال الحرف في اللغة هو الوجه الواحد هذا عند قوم ومنه قوله تعالى من الناس من يعبد الله على حرف على وجه واحد وهو أن يعبده على السراء دون الضراء فإن نبت الزرع ودر الضرع وحملت المرأة وهكذا قال هذا دين طيب وإن حصل له يعني الفقر الشدة والمحل والقذب وعقمت براته وهكذا قال هذا دين شو كفر وقلب على وجهه ومن الناس من يعبد الله الأحرف وإن أصابه خير سرى؟ طمع النبي وإن أصابه فترة قلب على وجهه خسر الدنيا الأخير ذلك هو الخسران المبين قال ان يؤمن بالله ما دامت حاله حسنه فإن غيرها الله وامتحنه كفر به كفر به قال وذلك لشكه وعدم طمأنينته نينتي فإن قيل فإن الحرف الواحد قد يدل لمعان كثيرة قل الحرف الواحد قد يدل لمعان كثيرة ماذا نقول لهم ماذا نقول لهم الحرف يدل في الحالة الواحدة على معنى واحد الحرف في الحاله الواحدة يدل على معنى واحد ولا يمكن أن نأتي بجملة ونأتي بمعاني الحرف كاملة نركبها عليه نركبها عليه الآن قول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن هذه من حرف جل ماذا تفيد التبعيض لأن ضابط من التبعيضيه أن تدخل على اسم عام وأن يحل محلها بعض في الكلام أن تدخل على اسم عام ويحل محلها بعض في الكلام هذا ضابط من التبعيضيه لكن هل نستطيع يعني نأتي بالمعاني كاملة الاثنين عشر على هذه الآية جواب لا جواب لا فمعنى الحرف يحدده السياق يحدده سياق الكلام وتركيب الكلام هو الذي يدلنا ويحدد لنا معنى الحرف تماما طيب نقرأ قال فإن قيل فإن الحرف الواحد قد يرد لمعان كثيرة فالجواب أن الاصل في الحرف أن يوضع لمعنى واحد وقد يتوسع فيه يتوسع فيه توسع فيه بلاغة من باب البلاغة من باب التضمين من باب التضمين من باب البلاغة هذا هو قال في الجواب قال فيستعمل في غيره قاله بعضهم وأجاب غيره بأن الاسم قد يدل في حالة واحدة على معنيين مثل أن يكون فاعل وفعولا في وقت واحد كقولك رأيت ضارب زيد ضارب زيد الآن رأيت فعل فاعل والضارب مفعول به لرأيته لكن ضارب فاعل للضرب أنه ضرب من؟ ضرب زيد فكلمة ضارب صارت فاعل للضرب ومفعول به لرأيته رايت ضارب زيد فالكلمه من جهه هي فاعل بالمعنى والدلاله ومن جهه هي مفعول بالصناعه والتركيب رايت زيدا رايت ضارب زيد رايت ضارب زيدا رأيت فعل فاعل ضارب مفعول به قال قد يكون الاسم في وقت واحد فاعلا ومفعولا طيب قال رأيت ضارب زيد قال فضارب فضا فضارب زيد في هذه الحالة فاعل ومفعول فاعل من حيث المعنى ضارب زيد ومفعول من حيث الصناعة والتركيب قال والفعل أيضا يدل على معنيين الحدث والزمان الحدث والزمان والحرف انما يدل في حالة واحدة على معنى واحد هذه هي القاعدة المعتبره خلاصة البحث الحرف في حالة واحدة على ماذا يدل على معنى واحد والمثال الواحد يأخذ المعنى من السياق وهو المتعين هو المتعين فإذا مثلا أتينا إلى قول الله جل الله وعلا عينا يشرب بها المقربون فهنا يشرب بها اشربوا بها مضمنه معنى من اشربوا بها اشربوا منها اشربوا منها عباد الله وإذا أتينا لقول الله جل الله وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أفادت السببيه أي بسبب الظلم الذي وقعوا فيه حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم طيب أيضا على سبيل المثال على سبيل المثال يعني اللي على سبيل المثال مثلا فامسحوا برؤوسكم الباء لمن للالصاق اي الصقوا ايديكم حال المسح يبيع بماذا بالرؤوس طيب هذا هو فالسياق سياق سياق الحرف سياق الحرف يدل على معنى واحد في ان واحد هذا قال في الظاهر انه انما سمي حرفا لأنه طرف في الكلام هذا ما معنى الظاهر عند المؤلف يعني الراجح يستخدم المراد كلمة الظاهر احيانا للترجيح للترجيح قال في الظاهر انه انما سمي حرفا لانه طرف في الكلام كما تقدم وأما قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فهو راجع إلى هذا المعنى ما معنى على حرف على طرف من الدين على طرف من الدين وهو طرف الشك وعدم الطمانينه عدم الطمانينه قال فراجع الى هذا المعنى لأن الشاك كأنه على طرف من الاعتقاد وناحيه منه وناحيه منه قال وإلى ذلك ترجع معاني الحروف كلها قال في قولهم للناقه الضامره الصلبه حرف الناقه الضامره الصلبه سموها حرف لكن حرف تشبيه بماذا؟ بحرف السيف. وحسب وحرف السيف حاد. والناقة الضامره الضامره الذي يعني من جهة يعني لحمها ومن جهة بطونها مرتفعة. فتسمى حرف تشبيه لها بحرف السيف. تشبيه لها بحرف السيف. طيب. وقيل هي الضخمة بعضهم يقول الناقة الناقه يعني إذا قيل هذه الناقة حرف معناها أنها ناقة سمينة كبيرة نقول لا نقسه على حرف السيف نقول إنما قالوا لها ما دام الناقة السمينة سميت حرف تشبيه لها بحرف الجبل لان حرف الجبل وهو اعلى الجبل كبير كبير واذا قيل الناقه الضامره المهزوله حرف بماذا نقول تشبيه الله بحرف ايش بحرف السيف فكل تشبيه له مورده كل تشبيه له مورده ولا تعارض وما زالت راجعه الى معنى ايش الى معنى الحرف الى معنى الحرف على ما يوافق موارد التشبيه المناسب للمعنى فموارد التشبيه لابد أن تكون على ما يوافق المعنى تماما هذا هو قال كقوله أن الناقة الضامرة الصلبة حرف تشبيها لها بحرف السيف وقيل هي الضخمة تشبيها لها بحرف الجبل وكان الأصبعي يقول الحرف الناقة المهزولة تشبيها لها بإيش؟ بحرف السيف طيب ان شاء الله لا نزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين